والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين وهذا البلد في أحسن تقويب ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بار فلنسى الله بأحكم